كالقرآن قص عليك من أذباها ولقد جاء من بالبينات فَمَا كانوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين